بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضت الظافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء من وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأُحَابُ الميمن الْمِيمَنَةِ مَا أُحَابُ الْمِيمَنَةِ وَأُحَابُ الْمَشَانَةِ مَا أُحَابُ الْمَشَانَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ هُوَ الَّذِينَ في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على شرر موضونة مستكئين عليها متقابلين يطوط عليهم مجدانهم مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكنة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون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 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا نَقْطَعُهَا وَلَا نَمْنَعُ وَطُورُ سِنِيٍّ مَبْضُوعًا إِلَّا أَرْسَلَ إن اللَّهُ الْمِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُ نَذْرًا عُرْبًا أَسْرَابًا لِأَصْحَابِ يَمِينٍ سُلَّسُلِلَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّتٌ مِنَ الْآخِرِينَ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وضل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَا إِنَّا إِلَٰهِ لَمَدْعُوعُونَ أَوَآتَانَا الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلادَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زطوم فمارعون منها البطون فشاربون عليه من الحليم فشاربون شغب الهين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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أَخَرَأِيْتُمْ مَا تَحْزُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَأْ لَجَعَلْنَاهُ حُصَانًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّمُونَ إِلَّا لَمْ يَغْرَمُونَ قَالَ نَحْنُ محرومون أَخَرَأِيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَجَلْتُمُهُ مِنَ الْمُدْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُدْنِرُونَ لَوْ نَشَأْ أُجَالْنَهُ أُجَادَ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَخَرَأِيْتُمُ الْمَرَّةَ الَّتِي تُرُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَنْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْخِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِينَ فَتَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْثِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 اتاه بها للحديث انتم مدنين وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا انقلبت الرحل قوم وانتم شيماء ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تذكرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحا ينور جنة لعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان هنا المكذبين الظالمين فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقٌّ يَقِينٌ أَسْفَكْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ